ولكن أكثرهم لا يعلمون وما من ذابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمة إلا أمة أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشر والذين كذبوا بآياتنا خم وبخم في الظُّهر ما مي يشئ إلاه لِله وَمَن يَشَاء يَجْعَلُهُ عَلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ قُل أَرَأَيْتَكُمْ إِن أَتَاكُمْ عَذَابٌ اللَّهِ أَم أَتَدْكُمُ السَّاعَةَ أَوْ أَتَتْتُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ إِيَاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ وَتَنْسَلَّ مَا تُشْرِكُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكِ فأخذناهم بالبأس وضرّا لعلهم يتضرّعون فلو لا إذ جاءهم بأسنا تضرّعون ولكن قسّت قلوبهم قسّت قلوبهم وزيّن لهم الشيطان ما كان فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا إِذَا فَرِحُوا بِمَا أَنْتُمْ أَخْذِلْتُمْ دَعَتْ فَإِذَا مَنسُونٌ